بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين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 اذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ جَهَنَّمَ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِن عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ